فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسنده يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله 17. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم, ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون 18. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم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 حتى ينفضوا وللله خزائن السماوات والأرض ولكن ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئلرجعنا إلى المدينة لا يفرقن الأعز منها الأذل